شركيو ولو اعجبكم اولائك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء اقم حرث لكم فاتوه حرثكم ان ناشئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه